فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصر ذِى الْمَاءِ مَن يَشَاءُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ زُيِّنَ الشَّهواتِ مِن لِساءِ وَبَنينَ وَقَنطيرِ مقَ طَراتِ منِ الذَّه بِوفِ غَّّةِ وَخَلمسَ وَمِ ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل بخير من ذلكم لِلَّذِينَ اسْتَقَوْا عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَأَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ آيَاتٌ وَرْدٌ وَأَنٌّ مِنَ اللهِ وَاللهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ